لَقَوَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْلِيَّةٌ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْلِيَّةٌ لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع